يقول الامام ابو الفرج ابن الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بالبغض بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة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 الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كنا تكلمنا حول ما يحمل من معاني في دروس سابقة واتضح لنا انه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فهو وان جاء بعباره يسيرا الا انه يحمل معانيا كثيره حيث يبين ان الله تعالى من على بني ادم بان خلقه فسواه وبان اوجد فيه عظاما صغيره جعلها عونا على حركاته وسكناته ولهذا يجدر به الإنسان أن يقدم الشكر لله تعالى على ما أكرمه ومنى به عليه من هذه العظام سمى العظام بالسلامه السلامه هي العظمه الصغيره الرقيقه الله تعالى جعلها بمثابه الفواصل يرتبط جسم الانسان بها وتتحرك اجزائه واطرافه بسبب وجودها فلهذا يجدر به ان يقدم الشكر لله عليها هذا الشكر بعددها وهي في جسم الانسان تزيد على 360 قطعة والشكر لله تعالى ينبغي ان يقابل هذا العدل كل سلامة من الناس عليه صدقة ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام امثله للصدقات التي يقدمها الانسان شكرا لله فصناع المعروفة التي يقدمها لنفسه او للاخرين تعد من الصدقات وذكر الله تعالى تشبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره كله بمذابة الصدقات يعني افعال يؤجر عليها لذلك كانت تقوم مقام شكره لله على ما انعم به من الطاعات وقد عرفنا فيما عرضناه في الدروس الماضية ان الانسان عندما يعمل عملا يقدم به خدمة وإعانة لغيره من الناس يكون بمذابة من تصدق عليهم وكذلك ما يقدمه لنفسه مما يعينه على طاعة الله يعده بمذابة الحسنة لأن الحسنة المراد بها كل ما يتجاوز به الإنسان الخير فيه من شخصه إلى الآخرين وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أن كثير من الأعمال تكون بمذابه الصدقات والعبادات عاد ليتكلم عن الحديث مباشرة، ولهذا قال ولنرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال يعني أن الصدقة على ابن آدم. عن هذه الاعضاء في كل يوم من ايام الدنيا اي مطلوبة فان اليوم قد يعبر به عن مدة ازيد من ذلك يعني من طلوع الشمس الى غروبها كما يقال يوم صفين يعني المراد به الزمن الذي قضاه المتقاتلون في صفين وصفين كانت وقعة في صدر الاسلام وقعت بين امامين عظيمين جليلين بين فئتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم هذه وقعة صفين سميت بيوم صفين وبالحقيقة العرب كثيرا ما تسمي المعارك التي تدور بينهم وبين غيرهم بالأيام فمثلا سموا ما جرى من فتح النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في بدر قالوا يوم بدر وما كان في احد قالوا يوم احد ويوم الخندق ويوم حنين وهكذا كل معركة تسمى بيوم باليوم الذي تقوم فيه وإن استمر أو استتبع التهيئ للقتال أياما وما يتبع القتال أيضا يعقبه أيام فيقولون هذا يوم كذا والمراد به ان هذه الاعضاء التي من الله بها واعطاها للعبد تحتاج منه التزكية وتحتاج منه الشكر في مده حياته طالما ان خدماتها وان افعالها تتجدد فكذلك شكر الله ينبغي ان يتجدد كما يقال يوم صفين وكان مدة ايام قالوا عن مطلق الوقت يعني يسمى اليوم بمطلق الوقت حتى وان كان دون يوم وقد يكون ذلك وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم يعني إن اليوم الذي ينزل الله فيه العذاب وهذا إنما كان في قوم هود لما عصوا نبي الله صالح توعدهم بأن الله ينزل عليهم العذاب والعذاب الذي نزل عليهم لم يستغرق يوما كاملا بل كان جزءا من يوم لكنه سمي باليوم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قال وقد يكون ذلك ليلا ونهارا فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم لكن يقول الشكر على درجتين احداهما درجة واجبه وهو ان ياتي بالواجبات ويجتنب المحارم فهذا لا بد من فعله لان الله تعالى اوجب على الناس عبادة يومية ويكفي في شكر هذه النعم يعني ان يفعلها قال ويدل على ذلك ما خرجه ابو داود من حديث ابي الاسود الدولي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند ابي ذر رضي الله تعالى عنه فقال يصبح على كل سلام من احدكم في كل يوم صدقه فله بكل صلاه صدقه وصيام صدقه وحج صدقه وتسبيح صدقه وتكبير صدقه مما يفعله مما اوجب الله عليه فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاعمال الصالحات واعتبرها بمثابة الشكر قال ويجزي احدكم من ذلك ركعة الضحى يعني لو انه قام بها وصلىها لله كانت بمثابه الشكر لكل هذه الاعضاء وهذا يدلنا على فضل ركعتي الضحى وانها كما قال صلى الله عليه وسلم هي صلاه الاوابين يعني التوابين العائدين الى الله تعالى وقد تقدم في حديث ابي موسى يعني الاشعري رضي الله عنه المخرج الصحيحين فإن لم يفعل يعني لم يفعل شيء من الخيرات لم يسبح ويهلل ويكبر يعني زيادة على الواجبات لأن الواجبات مطلوب فعلها فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقه الإمساك عن الشر وعدم إذاء الآخرين وعدم إذاء النفس هذا وحده يكفي ويعتبر بمذابة الشكر لله تعالى قال وهذا يدل على أنه يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض لأن ترك الفرائض فعل يعد من الشر إذ فيه تقصير وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم يعني الاثام المحرمة فإن أعظم الشرك ترك الفرائض فإن أعظم الشر ترك الفرائض ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي وقال بعضهم الشكر الا يستعان بشيء من النعم على معصية ما اعطاك الله من نعم ينبغي الا لا تستخدمها في الشر فان استخدمتها في المعاصي والشر فانك لم تشكر الله تعالى على ما اعطاك واذا تجنبت المعاصي والشر وصنت هذه الأعضاء التي أعطاك الله عن ان تفعل بها محرم فقد شكرت الله تعالى على ذلك قال وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها وأن تكفى عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ثم قال وأما من شكر بلساني ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر هذا المثل الذي ضربه يعني الشخص المفروض أن الله إذا أكرمك بنعمة أن تستخدمها وأن يرى أثر هذه النعمة عليك فإن لم تستخدمها ولم تقم بحق الشكر الذي فرضه الله عليك فأنت بمثابة من لم يستفد من هذه النعمة قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته ونعمة اخرى في الرزق حق عليه ان يعمل لله عز وجل فيما انعم عليه من الرزق في طاعته فمن عمل بهذا كان قد اخذ بحزم او بحزم الشكر بحزم الشكر واصله وفرعه واما من لم يفعل شيء من ذلك فكأنه لم يشكر الله تعالى على وراء الحسن يعني البصرية رحمه الله رجلا يتبختر في مشيته فقال لله في كل عضو منه نعمة يعني كان الاولى به ان يشكر الله بدلا من ان يبطر ويتبختر. اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك وهذه دعوة من جوامع الكلم يسأل الإنسان ربه تعالى أن يكون مطيعا شاكرا عابدا ولا يكون عاصيا هذا ما يتعلق بشكر الواجب ان يقابل الانسان النعم بالشكر بان يفعل ما اوجب الله عليه وهناك نوع اخر من الشكر الا وهو فعل المستحبات وفعل المندوبات زيادة على الواجبات فان فعل المندوبات نوع من الشكر فعل المندوبات نوع من الطاعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل ما أنعم الله به عليه بالشكر فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يعني انك تجهد نفسك اجهادا كبيرا فهل لا خففت قليلا عن نفسك بدلا من هذا الاجهاد فقالت له يا رسول الله مذكرة اياه بانه ليس في حاجة الى هذه العبادة الطويلة الشاقة فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال قالت له اليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا يعني إذا كان الله من علي بالغفران وأنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنه عصمني من أن أفعل ذنبا إذن ينبغي أن أشكر الله على هذه النعم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كان يصلي يناجي ربه اذا بدا الصلاه بسوره البقره لم يركع الا اذا فرغ من سوره النساء كل ذلك شكر لله ولهذا قال الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب وهو أن يعمل العبد بعد اداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات وهذه درجة السابقين المقربين وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث التي سبق ذكرها وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه فاذا قيل له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا وقال بعض السلف رحمهم الله لما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا قال لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي يعني منهم قال ومع هذا أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي واجب إما على الأعيان كالمشي إلى عندما يرى وجوب الصلاة في الجماعات وهذا رأيه الإمام أحفظ رحمه الله ان من يرى وجوب الصلوات او وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد واما على الكفاية يعني انه فرض على الكفاية يعني اذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين قال واما على فروض الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح قال وقد رواه من الحديث عبد الله بن عمرو بن الع ابن... من الحديث عبد الله بن عمرو بن ياد بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة منها ما نفعه متعد يعني إلى الآخر كالإصلاح كقوله تعدل بين اثنين ويعانت الرجل على دابته بحمله عليها او برفع متاعه عليها قالوا الكلمة الطيبة يعني يتكلم بها الانسان للاخرين فان نفع يتعدى اليهم ويدخل فيها بها السلام ويدخل فيها يعني في الكلمة الطيبة السلام الذي يفشيه الانسان وتشميت العاطس وإزالة الاذى عن الطريق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا يتعدى نفعه الى الاخرين قال ودفن النخامة في المسجد لانها يتأذى بها الاخرون فكأنك تحول بينهم وبين الاذى ويعانة ذي الحاجه الملهوف واسمع الاصم والبصر للمنقوص بصره وهداية الأعمى أو غيره الطريق كل هذه لما كانت أفعال تتعدى إلى الآخرين كان فعلها بمذابة الصدقة قال وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر رضي الله عنه وبيانك عن الأرتم صدقة يعني أن تعبر عن الذي لا يحسن الكلام يعني من لا يطيق الكلام اما لآفة في لسانه او لعجمة في لغته فيبين عنه ما يحتاج اليه الى بيان هذا ما كان من الصدقات التي تتعدى الى الاخرين وهناك صدقات يفعلها الإنسان يكتتصر بها أو يكتصر بها على نفسه. قال ومنهما هو قاصر النفع على الإنسان كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي الصلاه وصلاة ركعتي الضحى وإنما كانتا مجتزئتين. عن ذلك كله يعني ركعتي الضحى لانها تشمل كل صلاة يصليها الانسان تشتمل على القراءة والتكبير والتهليل والتحميد فكأنه بفعل الصلاة يأتي بكل هذه الصدقات المطلوبة منه قال وإنما كانتا يعني ركعتين الضحى مجزئتين عن ذلك كله لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة فتكون كافية في شكر نعمه سلابة هذه الأعضاء بالإضافة إلى ما أشرت إليه من وجود الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير قال وبقية هذه الخصال المذكورة اكثرها استعمال لبعض اعضاء البدن خاصة فلا تكمل الصدقة بها حتى ياتي منها بعدد سلام البدن ويهى ثلاثمائة وستون كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا في المسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل وخير قالوا الله ورسوله أعلم قال المنحة أن تمنح أخاك الدراهم او ظهر الدابة او لبن الشاة او لبن البقرة قال والمراد منحة الدراهم قرضها يعني ان تسرفه وبمنحة ظهر الدابة اقفار وبمنح وبمنحة ظهر الدابة افقارها والمراد به يعني تمكينه من الركوب على فقرات ظهرها وهو اعارتها لمن يركبها وبمنحة لبن الشاء او البقرة ان يمنحه بقرة او شاء ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه وهي التي تسمى بالمنيحة وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا يعني أن يعطي يعيره دابة يمنحه بقرة أو غنم أو ناق يشرب من لبنها فهذه هي المنيحة يسال سؤال يقول افتونا ما جورينا عن حصول عرس في قبيلتنا يطلب صاحب العرس بعض الشعار يعني الشعراء يقصد يتبارون فيما بينهم بالشعر ويطلب كل شاعر مبلغ من المال فما حكم هذا المال وما حكم الشعر الذي يتبادلونه فيما بينهم علما بأن تبادل الشعر يكون بذكر بعض العيوب التي في كل شاعر منهما هذا النوع من التنافس بين الشعراء الاصل ان الانسان ان استمع الى قول الشاعر ما دام قول الشاعر مباحا ليس فيه ما ما يهيج الفتنة وليس فيه ذكر الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة وليس فيه وصف الوصف المحرم كوصف النساء والتشبيه بهن وإظهار الهيام ورحو ذلك فإن هذا شعر لا بأس به وشعر مباح وقد كان الشعراء يتبارون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينظمون شعاء صائده وينشدونها وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لشعرهم ويسر بما يسمع من الكلام حتى قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة فإن كان الشعر بهذا خصوصا اذا كان مما يعلم الناس الرقائق والفضائل ويعلم الناس كثيرا من اغراض الحسنه التي تؤخذ من الشعر فلا باس به اما اذا كان الشعر يؤدي إلى الخصومات وإلى المنازعات وإلى الفرقة وإلى إثارة الفتنة فإن هذا شعر محرم فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح وأما كونه من يستخدمهم يعطيهم مالا على شعرهم فلا شك إن إعطاء الهدايا للشعراء مقابل ما نظموا وما اجهدوا أذانهم وما تعبوا فأمر إن شاء الله لا بأس به، لكن السائل يسأل ويقول إن بعض الشعراء ربما تجاوز حده، وربما هجى غيره، وربما نال من صاحبه، فإذا وصل الشعر إلى هذه المرحلة، فإنه لا يجوز. لانه ربما ساق وادى الى محظور والله عالم قال وخرج امام احمد والترمذي من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة لبن او ورق او هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبه من منح منيحه منيحة لبن والمنيحة كما قلنا هي ان يعطيه الانسان جاره بعض الغنم او بعض الابل تبقى عند الجار يحلبها ويشرب من لبنها فإن في هذا نوع من التعاون على البر والتقوى أو أنه أسلف أخاه مالا هذا معنى الورق والورق والفضة او هدى زقاقا والمراد بهدي الزقاق يعني ان تدل التائه الشخص الذي يضيع الشخص الذي يسأل عن مكان معين فهدايتك له الى ذلك المكان الله سبحانه وتعالى يكتب لك من الاجر كمثل من اعتق رقبة وقال الترمذي معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل قال وخرج البخاري من حديث حسان بن عطيه عن ابي كبشه السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصله اعلاها منيحه العنز ما من عامل يعمل بها أو يعمل بخبص بخصمة منها رجاء ذوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة يعني كان سببا في دخوله الجنة قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز قال لا أقل من منيحة العنز من رد السلام وتعطيش تشميط العاطيس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوها فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أربعون خصلة أنها أربعون خصلة قال وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الإبلي حلبها على الماء يعني عندما تأتي لتشرب الماء وكان الناس إذا عرفوا موارد المياه يأتي صاحب الحاجة. وربما عرب نفسه واظهر فقره فعلى اصحاب المال ان يتصدقوا عليه ولو بذلك اللبن قال حق الابل حلبها على الماء واعاره دلوها كان الذي يصلح لرفع الماء من الابار الى خارج البئر فقد ياتي صاحب ابل وليس معه دلو ويحتاج الى من يعيره الدلو فمن الخير ومن المعروف ان يعير صاحب الدلو دلوه قال ويعارة فعلها ومعنى اعاره فحلها يعني ان يمكن فحلها من النوق بقصد هذا الفعل يعد ايضا من الاحسان ويعد من الشكر لان فيه تقديم الخير للاخرين ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل عسب الفحل وقد كان الناس في الجاهلية وهذا يعد ضرب من ضروب اللؤم أن يكون عنده فحل وعند الآخرين نوق أو الأنافي من الحيوانات التي تحتاج الى ما يسدها لتحمل فيمنع فحلها ولا يمكن حيوانات جاره من الاستفاده من هذا الفحل الا اذا دفع له مقابل لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحلي، وعد ذلك من الأمور المنهي عنها وأن البيوع المنهي عنها، لأن مثل هذه الأمور إنما يجري فيها المعروف بين الناس، والإعارة هي أفضل أسلوب من أساليب التعامل فيها. ويعانة فعلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله كل هذا من الخير ومن الصدقة لأن فيه تعد الخير للآخرين نعم؟ يسل يقول اذا كان الرجل استعار الفحل ليأتي به الى زريبته كي يتمكن من ضرب ما فيها يعني في الزريبه من انادي يقول اذا إن اشترط صاحب الفحلي على المستعير ان يقوم بمعونته ويكلفه فهل هذا يعد من الامر الجائز المباح او لا الجواب اذا كان بقاء الفحل يقتضي يعني ان يبقى اياما واشترط صاحب الفحل مؤونة هذا الفحل حتى لا يجهد ويضعف فهذا لا بأس به لكنه لو قدما هو لفحله ما يحتاجه يكون ذلك أبلغ في الصدقة قال وخرج الإمام أحمد من حديث جامر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل معروف صدقه ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في دلوه أو في انائه وأن تفرغ من دلوك في إنائه قال وخرجه الحاكم وغيره بزيادة وهي وما أنفق المرء على نفسه وأهله كتب له به صدقة وما وقى به عرضه كتب له به صدقه وكل نفقة انفقها مؤمن فعلى الله خلفها بامن الا نفقة في معصية او بنيان يعني اذا كان زائدا عن حاجة الانسان وكان فيه الترف فهذا للأبران لا يجد الإنسان عليها ثوابا قالوا في المسند عن ابي جري الهجيمي قال قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المعروف فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النخل النعل وشسع النعل يعني جزء يربط بين طرفي النعل يمسك به ظاهر القدم ولو أن تفرغ من دلوك في ناء المستسقي ولو أن ترحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض ما دام فيها خير ينتقل للآخرين فإنها بمذابة الصدقه التي يؤجر الإنسان عليها قال ومن أنواع الصدقة يعني أولا ذكر من أنواع الصدقة ما نسميه بالإيجابيات بالأشياء التي تتعدى إلى الغير ثم ذكر أيضا من أنواع الصدقة أن تمنع الأذى عن الآخرين ومن أنواع الصدقة تكف الأذى عن الناس باليد واللسان كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيلي قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرق والاخرق يعني الشخص الذي لا يحسن فعل الشيء قلت ارأيت ارأيت ان ضعفت عن بعض العمل قالت كف شرك عن الناس فانها صدقه صدقة قال وفي صحيح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله تعالى عن قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على عمل إذا, اذا عمل به العبد دخل الجنة قال يؤمن بالله قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا قال ويرضخ مما رزقه الله يعني يأخذ جزءا ويعطيه مما رزقه الله وإن كان معدما لا شيء له يرضخ مما رزقه الله قلت يعني وإن كان معجما ما عنده لا شيء له قال يقول معروفا بلسانه يقول معروفا بلسانه قلت فإن كان عييا يعني ما يحسن الكلام لا يبلغ عنه لسانه قال فيعين مغلوبا قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له قال فليصنع لأخرق قلت فإن كان أخرق قال فالتفت إلي فقال وما تريد أن تدعى في صاحبك شيئا من الخير يعني ما تريد من صاحبك هذا أن يفعل خير قط وما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير، فليدع الناس من أذى. يعني إذا كان كل هذه أشياء ما يستطيع فعلها، يكف أذى عن الناس هذا يكون في صدر. كما يقول بعض الناس، أو كما يذكر في الآثار. من كان هذا حاله فلينم فإن نوم الظالم عبادة لأن فيه كف الأذى عن, عن الغير قلت يا رسول الله إن هذا كله ليسير قال والذي نفسي بيدي ما من عبد يعمل بخصله منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى أو إلا أخذت بيده يعني هذه الخصلة إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة لأن الله سبحانه وتعالى ما دام الإنسان مات على الإيمان فإنه يستوجب دخول الجنة وأي عمل يفعله الإنسان يكون له شافعا في دخوله الجنة ان شاء الله فاشترط في هذا الحديث لهذه الاعمال كلها اخلاص نية كما في حديث عبد الله ابن عمرو الذي فيه ذكر الاربعين خصلة. وهذا كما في قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال وقد روي عن الحسن وابن سيرين أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن له فيه نية وهذا سبق أن مر بنا هل مجرد فعل المعروف بدون نية يساب الإنسان عليه والذي تبين والذي رجحناه في دروس ماضية أنه لا بد من النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء هل له فيه أجر فقال إن ذلك لمن المعروف وان في المعروف اجر قال خرجه حميد ابن زنجويه قال وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازه لا يتبعها حسبه يعني من اجل الثواب يتبعها حياء, يتبعها حياء من اهلها يعني على سبيل المجامله أله في ذلك اجر فقال اجر واحد بل له أجران أجر لصلاته على أخيه وأجر لصلته الحية يعني من المشيعين قال خرجه أبو نعيم في الحليه. قال ومن أنواع الصدقة أدا حقوق المسلم على المسلم وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشبيت العاطس قال وفي روايه لمسلم للمسلم على المسلم ست يعني ست خصال او ست واجبات قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته تسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه قال وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشبيط العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام وفي رواية لمسلم وإرشاد الضال بدل إبرار القسم